توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الخامسة عشرة من مسائل الآية السادسة من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشهد عليهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا تذكر من كلام مولانا الإمام القرطبي في ذلك يا ولدي قال الإمام إن الله تعالى أمر بالإشهاد تنبيها على التحصين وزوالا للتهم وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء فإن القول قول الوصي لأنه أمين وقال إن طائفة قالت إنه فرض وهو ظاهر الآية وليس بأمين فيقبل قوله كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه او المودع وانما هو امين للاض ومتى اتمنه الاب لا يقبل قوله على غيره وقال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن جبير رايا ان هذا الاشهاد انما هو على دفع الوصي في يسره ما استقرضه من مال يتيمه حاله فقره ثم اورد الامام قول عبيده ان هذه الايه دليل على وجوب القضاء على من أكم نعم يا ولدي بارك الله فيك وزادك فهما وحبا للعلم الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي هيا بنا إلى كتابه الجامع لأحكام القرآن سبحان الله و لله و لا لا إله و الله أكبر والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة السادسة عشرة فكما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له كذلك عليه حفظ الصبي في بدنه فالمال يحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن في حجر يتيما ااكل من ماله قال نعم غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله قال يا رسول الله أفأضربه قال ما كنت ضاربا منه ولدك قال ابن العربي وإن لم يثبت مسندا فليس يجد أحد عنه ملك حدا المسألة السابعة عشرة قوله تعالى وكفى بالله حسيبا أي كفى الله حاسبا لأعمالكم ومجازيا بها ففي هذا وعيد لكل جاحد حق والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم وفيه خمس مسائل الاولى لما ذكر الله تعالى امر اليتامى وصله بذكر المواريث ونزلت الايه في اوس بن ثابت الانصاري توفي وترك امراه يقال لها قمكج وثلاث بنات له منها فقام رجلان هما عم الميت ووصياه يقال لهما سويد وعرفجة فأخذ ماله ولم يعطي امرأته وبناته شيئا وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة فذكرت أم كجه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما فقال يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن فأنظر الله تعالى هذه الآية ردا عليهم وإبطالا لقولهم وتصرفهم والنظر في مصالحهم فعكسوا الحكم وابطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم وتصرفاتهم. سبحان الله الحمد لله الله الله والطهر. المسألة الثانية قال علماؤنا في هذه الآية فوائد ثلاث: إحداها بيان علة الميراث وهي القرابة، الثانية عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد، الثالثة. اجمال النصيب المفروض، وذلك مبين في آية المواريث. فكان في هذه الآية توطئة للحكم وإبطال لذلك الرأي الفاسد، حتى وقع البيان الشافي. المسألة الثالثة: ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله، وهو بفرحه، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له. اجعلها في فقراء أقاربك فاجعلها لحسان وأبي قال أنس وكان أقرب إليه مني قال أبو داود بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأبي الثالث وهو حرام وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار قال الأنصاري بين أبي طلحة وأبي ستة أباء وعمر بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة وقال أبو عمر في هذا ما يقضي على القرابة أنها كانت في هذا القعدة ونحوه وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة المسألة الرابعة قوله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرق من مال أوس شيئا فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله تعالى وذلك الفوز العظيم فأرسل إليهما أن أعطي أم كجة الثمن مما ترك أوس ولبناته السلسين ولكما بقية المال المسألة الخامسة استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله كالبيت وبندر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به لقوله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وهو قول ابن كنانة وبه قال الشافعي ونحوه قول أبي حنيفة قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب احدهما القسمة وأبا صاحبه قسمت له وقال ابن أبي ليلى إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم وكل قسم يدخل فيه الضرر على ما دون الآخر فانه لا يقسم وهو قول أبي ثور قال ابن المنذر وهو أصح القولين ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي قال ابن القاسم وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا شفعة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ومن الحجة لهذا القول ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم قال أبو عبيد هو أن يموت الرجل ويدعى شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم فلا يقسم وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه بذلك والتعضية التفريق يقال عضيت الشيء إذا فرقت ومنه قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم وقال تعالى غير مضار فنفى المضارة وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار وايضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا ردا على الجاهلية فقال للرجال نصيب ثم قال تعالى وللنساء نصيب وهذا ظاهر جدا فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر وذلك بان يقول الوارث قد واجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه فيقول شريكه أما تمكنك على الاختصاص فلا يمكن لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة فيقع الترجيح والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرنا من الدليل والله الموفق سبحان الله. الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الفراء نصيبا مفروضا هو كقولك قسما واجبا وحقا لازما فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب وقال الزجاج انتصب على الحال أي لهؤلاء انصباء في حال الفرض وقال الأغفش أي جعل الله لهم نصيبا والمفروض المقدر الواجب سبحان الله الحمد لله الله والله اكبر وهكذا يا ولدي قد ادركنا الوقت كما ترى قم الان الى شؤونك وغدا بمشيئه الله يجمعنا لقاء طيب مبارك مع مولانا الامام القرطبي وكتابه الجامع لاحكام القران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم